وابتدأ بسورة الإخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يجتمل عليه غيرها ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية ولأنها أخلصت لوصف الرحمن الرحيم ولأنها تخلص قارئها من الشرك قال رحمه الله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 والأحاديث في كونها تعادل ثلث القرآن فكاد تبلغ مبلغ التواتر كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله التي تعادل ثلث القرآن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا كيف قالوا كيف رسول الله قال الله أحد الله الصمد تعادل ثلث القرآن وأخرج البخاري وأبو دابود والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها أن يعدها قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن وهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل ومعلوم أن هذا لا يجزئ عن اعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك لو قال هذا الذكر عشر مرات لأن من قال هذا الذكر عشر مرات فقد فحصل على جزاء يعادل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اعتاق أربع رقاب لا أنه يقوم مقامه إدزاء، بل جزاء في الجزاء يعدل هذا وأما في الإجزاء فإنه لا يجزئ فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإدزاء. لا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإدزاء، ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن لو قرأها في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتح وأما وجه توم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فإن القرآن العظيم اشتمل على ثلاثة مقاصد رئيسة أول تلك المقاصد الأوامر والنواه، وهي متضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق وأما ثاني المقاصد فالقصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب وأما ثالث المقاصد فعلم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وهذا هو أشرف الثلاثة ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واجتملت عليه إجمالا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها تعدل ثلث القرآن فوجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن مخلوقات الله وأحكام فهذه ثلاثة خبر عن الله قالوا إن سورة كل هو الله أحد تتضمنه فهذا خبر عن الله تبارك وتعالى تبين ما يدب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وخبر عن المخلوقات كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة والإخبار عن الحوادث المستقبلة والثالث أحكام مثل أقيموا وآتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك هذا هو أحسن ما قيل في كونها تعادل ثلث القرآن أن القرآن اجتمل على ثلاثة مقاصد رئيسة اجتمل على الأوامر والنواهي التي تتضمن الأحكام والشرائع العملية واجتمل على القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاطت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب واجتمل القرآن على علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بالأسماء والصفات وهذا مشتمل عليه صورة الإخلاص، فهذا أحسن ما قيل في كونها تعادل ثلث القرآن. القرآن خبر وإنشاء، والخبر ينقسم في كلام الله تعالى إلى قسمين: خبر عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته، وخبر عن خلقه من الجنة والنار وأشرات الساعة، وجميع ما تضمنه الكتاب من الوعد والوعيد. ومما كان أو سيكون هذه الصورة قد تمحضت للخبر عن الله سبحانه فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار القرآن خبر وإنشاء الإنشاء أمر ونهب ما يطبه الله رب العالمين من خلقه وما ينهاهم الله تبارك تعالى عنه فهذا قسم قسم برأسه القرآن خبر وإنشاء هذا هو الإنشاء الأحكام وأما الخبر فقسمان قسم فيه الخبر عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته وهذا سورة الإخلاص وقسم ثاني من الخبر وهو الخبر عن خلقه من الجنة والنار وأشراط الساعة وجميع ما تضمنه الكتاب من الوعد والوعيد ومما كان, مما كان من أخبار الرسل السابقة أو سيكون السورة محضت خالصة من غير مشاركة للخبر عن الله سبحانه فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار قوله حيث يقول التي تعدل ثلث القرآن يعني ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله قل الخطاب لكل من يصح خطاب قل يا من تسمع هذا الخطاب لكل من يصح خطاب أو قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله تعالى إذ لو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل قل هو الله أهل جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه على ربه فقال قل هو الله أهل فقال النبي صلى الله عليه على آله وسلم قل هو الله أهل فبلغ ما بلغ صلى الله عليه على آله وسلم ولو كان هذا آل القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول قل وإنما قال هو الله أهل ف. قل هو الله أحد الخطاب في قل لكل من يصح خطابه أو للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الصورة هل صح فيه شيء المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك صف لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السور هذا رواه أحمد والترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في التوحيد والدارمي في الرد على الجهمية من حديث أبي ابن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الحافظ أخرجه البيهقي بسند جيد فجود الحافظ اسناده وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذا حديث ثابت وقد جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة عن أبي بن كعب فما مر ذكر ذلك وعبد الله بن عباس وأنس وابن مسعود وعبد الله بن سلام وجاءت مراسيل ولكنها ضعيفة هذا حديث ثابت في بيان سبب نزول سورة الإخلاص وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنصب لنا ربك أي صف لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة قيل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة قيل هكذا كما قال الشيخ على التضعيف قيل تمريضا وتضعيفا هذا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة وفي إسناده يحيى ابن عبد الله الباب لتي وهو ضعيف كما في التقريب للحافظ وفيه أيضا أبان ابن أبي عياش وهو متروك فيه أبان ابن أبي عياش وهو متروك كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في صيغة التمريض وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله قلق من كذا ومن كذا يقولون من تلك المواد فأنزل الله عز وجل هذه السورة عزاه السيوطي أيضا في الدر المنثور لأبي بك السمر في فضائل قل الله أحد لم يثبت هذا السبب الأول ثابت أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أصف لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة وهذا ثابت عن عدة من الصحابة وهو مروي بسند جيد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسناده الشيخ العاصف قال الشيخ الشارح رحمه الله سواء صح السبب أم لم يصح بل ثبت السبب قال فعلينا إذا سئلنا يسؤال سؤال عن الله أن نقول قل هو الله أحد الله صمد السورة فما قوله تعالى قل هو الله أحد الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات الله أحد وفي الأفعال كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والمجد والكمال والكبرياء والجلال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد قل هو الله أحد هو ضمير ما مرجعه ما مرجع هذا الضمير قل هو يعني ما الذي سبق ذكره حتى يعود الضمير إليه ما مرجع هذا الضمير قيل مرجعه المسؤول عنه على حسب ما ثبت من سبب النزول قالوا للرسول صف لنا ربك فقال هو أي ربي هو الله أحد إلى آخر السورة إن مرجعه المسؤول عنه كأنه يقول الذي سألتم عنه الله وقيل هو ضمير الشر يعني قل الشأن أن الله تبارك وتعالى أحد، فهذا ضمير الشأن، والله مبتدا لفظ الجلالة، مبتدا ثان، أحد خبر المبتدا الثاني، وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدا، الله لفظ الجلالة خبر المبتدا أحد خبر ثان، فعلى حسب. ما يتوجه إن قلت إن مرجع الضمير المسؤول عنه سيكون هناك إعراب وإن قلت بل هو ضمير الشاء هنالك إعراب فان قل هو الله أحب الله علم على ذات الله تبارك وتعالى مختص بالله جل وعلا لا يتسمى به غيره وكل ما ياتي بعده من أسماء الله تعالى فهو تابع له فهو تابع له إلا نادرا ومعنى الله الإله والإله بمعنى المألوه أي المعبود فمعنى الله الإله وإله بمعنى مألوه أي معبود لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال الإله الله فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس أصلها الأناس فلكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الناس وهي الأناس الإله الله وكما في هذا خير من هذا أصله هذا أخير من هذا فأفعل على وزنه ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة فالله عز وجل أحد قل هو الله أحد أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع يقال الأحد لاثنين لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أحد لا ثانية له ولا نظير له ولا ند له وهي أبلغ من واحد قوله الله الصمد هذه جملة مستأنفة كل هو الله أحد الله الصمد بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية قل هو الله أحد فذكر الأحدية الله الصمد فذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها الله الصمد معرفة في طرفيها لماذا؟ لإفادة الحصر لأنها إذا كانت الجملة معرفة في طرفيها فإنها تفيد الحصر أي الله الصمد وحده لا صمد سواء الله وحده الصمد فتفيد الحصر تفيد القصر لأنها معرفة الطرفين ما معنى الصمد؟ الله الصمد قيل إن الصمد هو الكامل في علمه وفي قدرته في حكمته في عزته في سدده في كل الصفات وقيل الصمد الذي لا جوف له يعني لا أمعاء ولا بطن ولهذا قيل الملائكة صمض لأنهم ليس لهم أجواف لا يأكلون ولا يشربون <تصفيق> هذا المعنى أنه لا جوف له رؤية فأتى أيضاً بصيغة التمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند ضعيف ولكنه صح عن مجاهد رحمه الله الصمد الذي لا جوف له صح عن مجاهد الصمد الذي لا جوف له، وجاء تفسير الصمد بأنه لا جوف له عن بريدة مرفوعا ولم يصح، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة أن الصمد الذي لا جوف له ولكن لا يصح، وأيضا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصمد الذي لا جوف له رواه النبي عاصم في السنة عن ابن عباس ولكن بسند ضعيف. ولكن صح عن مجاهد الصمد الذي لا جوف له، وورد موقوفا على عبد الله ابن بريدة وصححه ابن كثير، ولكنه لا يصح مرفوعا إذا الصمد، هو الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج الصمد الذي يصمد إليه يتوجه إليه في قضاء الحوائج. الكامل في علمه في قدرته في حكمته في عزته في سؤدده في كل صفات وقيل أيضا الصمد الذي لا جوف له صح هذا عن مجاهد وكذلك صح موقوفا على عبد الله بن بريدة ولكن لم يصح مرفوعا ولا ينافي هذا المعنى الأول لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه وقيل الصمد بمعنى المفعول يعني المصمود إليه أي الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه في حوائدها بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائدها فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد وقيل إن تفسير الصمد وما جاء بعده الله الصمد ما الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً إذن عندنا أقوال في تفسير الصمد أنه الكامل في مجده في علمه في قدرته في عزته في سؤدده في كل صفات هذا قول الصمد الذي لا جوف له فهو الذي يطعم ولا يطعم فلا يحتاج لأحده وإنما يحتاج إليه جميع خلق هذا قول وقيل الصمد بمعنى المفعول المصمود المتوجه إليه في قضاء الحوائد من خلقه وقيل الصمد هو ما ذكر بعده تفسيرا الله الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوانها فهذه أقوال أربعة في تفسير الصمد هذه الأقوال لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل ولهذا تقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافات فيما بينها هذه المعاني كلها ثابتة وهذا من اختلاف التنوع هذا من اختلاف التنوع واللفظ يحتمل هذا كله فكله ثابت وكله مقبول وكله لا يتنافى ويفسر كما قال الشيخ الشارف رحمه الله تعالى بتفسير جامع فيقول الصمد والكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهو صا... فهي أي المخلوقات صامدة أي متوجهة إليه لقضاء الحوائج. فيقول الكامل في صفاته فجاء بالقول الأول الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته وجاء بلازم القول الثاني لأنه إذا كان لا جوف له فإنه لا يأكل ولا يشرب يطعم ولا يطعم وحينئذ لا يكون محتاجا لأحد وإنما يحتاجه جميع خلقه فأتى بلازم القول الثاني يعني الذي افتقرت إليه جميع مخلوقات ثم أتى بالقول الثالث بمعنى المفعول فهي صامدة إليه فجمع الأقوال رحمة الله عليه في هذا القول الجامع قال وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمت أنه مستغن عن كل ما سوى كامل في كل ما يوصف به وأن جميع ما سواه مفتقر إليه فلو قال لك قائل انظر كيف يدافع منافحا عن مذهب أهل السنة في تقرير الأسماء والصفات رحمه الله كأن كان ذلك يجري في دمه انظر كيف وظف هذا في هذا المجال فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش هل استواءه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل العرش سقط فالجواب لا حاشا وكل لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله في غنى عنها فنأخذه من كلمة الصمد فأخذ ذلك من كلمة الصمد من هذا الوصف لو قال قائل هل الله تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة يأكل أو يشرب فتقول كلا لأن الله صمد وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله مشيرة لجميع صفات النقص في المخلوقات وأنها يعني المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل يقول هذا الوصف هذه الكلمة الصمت كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله، فتشير ما دامت جامعة لجميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى فإنها تكون مشيرة لجميع الصفات النقص في المخلوقات، وأن المخلوقات محتاجة إلى الله رب العالمين رب الأرض والسماوات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أهل هذا تأكيد للصمدية والوحدانية توكيد يقوله الشيخ ويمكن أن تقول هذا تفسير أيضاً تفسير للصمد قل هو الله أحب الله الصمد السئناك الله الصمد ما تفسير الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف يمكن أن تكون تفسيراً وشرح. يقول الشيخ هذا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما سبق يعني قل هو الله أحمد الله الصمد تفيد أنه تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فلما كررها كان التوكيد على ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه يكون توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له فهو لأحديته وصمديته لم يلد لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلق في الصفة حتى في الشبه فكيف يكون أحدا وله ولاد لا يكون وحينئذ لما نفى الولدية دل عليها ما سبق ولما نفى الوالدية دل عليها ما سبق كله الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فذكر الأحادية وذكر الصمدية يدل على انتفاء الوالدية والمولودية وكذلك يدل على انتفاء الكف والنظير والنديد والمثيل قال الشيخ رحمه الله قلنا توكيه يعني قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تأكيد للصمدية والوحدانية قال لأننا نفهم هذا مما سبق فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له فهو لأحدياته وصمدياته لم يلد لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة حتى في الشبه وضرب المثال لما جاء مجزز المدلجي وكان قائفا وكان قائفا ينظر بالاستدلال بالشبه على الأنساب فلما جاء مجزز المدلجي وكان قائفا وهذه اللغة عند مسلم في الصحيح وكان قائفا إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وكان ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما فبدت أقدام أسامة وزيد رضي الله عنهم فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فعرف ذلك بالشبه للوالدية لأن زيدا هو والد أسامة فعرف ذلك بالشبه ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا القول لصحة النسبة لصحة النسبة فعرف ذلك بالشبه فلكمال أحديته وكمال صمضيته لم يلد والوالد محتاج إلى الولد بالخدمات والنفقة ويعينه عند العجز ويبقي نسلة ولم يولد لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق وما سواه مخلوق فكيف يولد وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدع أحد أن لله والدا وادع المفترون أن له ولد فإنكار أنه ولد سبحانه أبلغ في العقول العقول تنكره وترده وهذا أبلغ في العقول من إنكار أنه والد قال ولهذا لم يدعي أحد أن لله تبارك وتعالى والدا وادعى المفترون أن له سبحانه وتعالى ولدا وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفي الولد لما بدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه بل قالت على ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسام فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا فنفى في سورة الإخلاص الولد ونفى في سورة المؤمنون اتخاذ الولد لأنه يمكن أن يتخذ الإنسان ولدا بالتبني بالادعاء بالتسمي من غير أن يكون ولده من غير أن يكون ولدا وإنما اتخذه ولدا فنفى هذا وهذا قال لم يلد ولم يولد وقال ما اتخذ الله من ولد من ولد من ابتداء ما يقال له ولد أو من جنس ما يقال له ولد فابتدائية بيانية جنسية من ما اتخذ الله من ولد فنفى الله تبارك وتعالى ذلك ولو بالتسمى فهو لم يلد ولم يتخذ ولد سبحانه بنه آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا وهو لم يلد بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك وإن كان التبني غير مشروع أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد فسبحان وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لزم أن لا يكون متولدا لا نظير له ولا ند ولا مكيل وإذا لا يمكن أن يكون متولدة ولم يكن له كفواً أه أي لا يكافئه أحد في جميع الصفات هذه الصورة العظيمة تعدل ثلث القرآن لأسرارها وما اشتملت عليه من صفات ربنا تبارك وتعالى ونفي الشريك والند والمثيل والوالد والولد وفيها الصفات الثبوتية والصفات السلبية الصفات الثبوتية الله قل هو الله الله صفة ثبوتية تتضمن الألوهية أحد تتضمن الأحدية الصمد تتضمن الصمدية واشتملت أيضا على الصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاث إثبات وثلاث نفس الله أحد الصمد ثلاث إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاث نفس وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية دلت هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات الكمال لله ونفي جميع الصفات النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى فدلت على هذا الأصل العظيم إثبات جميع صفات الكمال لله ونفي جميع النقائص والعيوب عن الله دلت هذه الصورة على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الذات والصفات وذلك على سبيل المطابقة وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن وعلى توحيد العبادة بالالتزام إن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة ودلالته على بعضه يسمى تضمن وعلى ما من جهة الخارج يسمى إلزامة فدلت على أنواع التوحيد الثلاث توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إثبات الأحدية لله كل هو الله أحد تضمن نفي المشاركة والمماثلة إثبات الصمضية لله بكل معانيها تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء القسنة والصفات المثلى. وهذا هو توحيد الإثبات، وأما توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أهل، ثم يؤخذ إجمالاً من قوله تعالى الله أحد، فهذا توحيد التنزيه. يؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أهل، ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى. الله أحد إجمالا الله أحد ليس له مثيل منزه عن كل عين وعن النذي وعن الكفو وعن المثيل وعن الوالدية والمولودية وعن أن يكون متولدا ولم يكن له كفوا أهد لدفع هذا التوهم إذا ورد فهذا كما ترى يؤخذ إجمالا من قوله تعالى الله أحد يعني لم يتفرع عنه شيء أحد لم يتفرع عنه شيء أحد لم يتفرعه عن شيء أحد ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير فيؤخذ إجمالا من قوله الله أحد لم يتفرع عن أحد ولم يتفرع عنه أحد وليس له كفء ولا نظير سبحان. والعلم بالرحمن أول واجب وأهم فرض الله في مشروعه وأخذ ديانتي طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه والمرء فاقته إليه أشد من فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوأة لمضيعه العلم بالرحمن هو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوأة لمضيعه العلم بالرحمن جل وعلا أول واجب وأهم فرض الله في مشروعه يعني فيما شرع والعلم بالرحمن أول واجب وأهم فرض الله في مشروعه وأخذ ديانة طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه والمرء فاقته إليه أشد منه فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه، وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات، فسوءة لمضيعه، فسوءة لمضيعه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد سورة الإخلاص أعظم آية في كتاب الله تعالى، فقال. وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوت له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله أي ودخل في الجملة السابقة كما قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة يعني في النفي والإثبات ما وصف به تعالى نفسه وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى وذلك لاجتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات فأخبر تعالى أنه المتوحد في الألوهي المستحق لإخلاص العبودية وأنه الحي الكامل كامل الحياة وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغير ذلك من صفات الكمال الذاتية وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بالموجودات كلها فقلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه وهو الحي والحي يدل على جميع الصفات الذاتية والقيوم وهو يدل على جميع الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية فذكر الحي للدلالة على الاتصاف بكمال جميع الصفات الذاتية وذكر القيوم للدلالة على الوصف بجميع الصفات الفعلية والصفات الذاتية والفعلية كلها ترجع إليهما وما وصف به نفسه في أعظم آية الآية في اللغة العلامة والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة الفواصل القرآنية الفواصل القرآني لا يحسن أن تسمى تلك الفواصل بالسجع لأن السجع مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان فهو مكروه كي من التكلف ما فيه وكانت الكهان تستعمله للتلبيس والتدليس على الناس والتغريد به فهي الفواصل الفواصل القرآني الآية في اللغة العلامة والآية هنا المراد بها طائفة من كلمات القرآن طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة وما وصف به نفسه فدخل في الجملة السابقة ما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله هذه الآية تسمى آيات الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي واسع كرسيه السماوات والأرض وهي أعظم آيات في كتاب الله أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي ما الدليل على ذلك قال الشيء في أعظم آية في كتاب الله ما الدليل على أنها أعظم آية في كتاب الله يعني هذا موطن خطير لا يمكن أن تطلق فيه الحرية للعقول لتقول ما تشاء كل أعظم آية في كتاب الله من أي هل يتفاضل كلام الله تبارك وتعالى أو لا يتفاضل هذا أمر يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه ولكن عندما يقول وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله من أين هذا تقرير لعقيدة آل السنة فإذا قال في أعظم آية يقال من أين من أين قل أعظم آية يقال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه قال أي آية في كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر وهذا أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وفي رواية عند أحمد وقد صححها الشيخ الألباني في مختصر العلوك والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك سبحانه عند ساق العرش وهذا ثابت صحيح في رواية أحمد صحها الشيخ الألباني في مختصر العلوم والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرض هذه الزيادة عندها فأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى وأن هذا دليل على علم أبي بن كعب رضي الله عنه بكتاب الله تبارك وتعالى ليهنك العلم أبا المنذر أي ليكن العلم هنيئا لك ليهنيك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك أبا المنذر وكالنات وضرب بيده في صدره هذه أمور كما ترى وقر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية القرسي هي أعظم آية في كتاب الله وجعل ذلك دليلا على علم أبين بكتاب الله تبارك وتعالى أي آية في كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر في هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن يتفاضل القرآن هذا موضع يجب فيه التفصيل أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل القرآن باعتبار من تكلم به لا يتفاضل كله من عند الله لا يتفاضل باعتبار المتكلم به وهو الله لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاض فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب ليست كمثلها من حيث الموضوع ليست كمثلها من حيث الموضوع وما دلت عليه سورة الإخلاص تدل على أسماء الله تبارك وتعالى والثناء على الله تبارك وتعالى بما تضمنته من الأسماء والصفات هي خالصة لصفة الرحمن دل وعلا سورة الإخلاص فيها تقرير التوحيد في هذا المقصد العظيم من الثلاثة المقاصد التي اشتمل عليها القرآن العظيم فلا يمكن أن يقال إنها من حيث الموضوع تساوي أو كسورة المسد والتي فيها وصف حال أبي لهب ومرأة من حيث الموضوع وكذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب في النفس من هذا الشيء ولو توقف الشيخ رحمه الله عند قوله كذلك يتفاضل من حيث التأثير لما فرض أحد عليه أبدا وأما قوله كذلك أتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب ففي النفس من هذا حسيكة في النفس منه شيء قال فإن من الآيات ما تجدها آيات قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمم فاتبوه آية الدين قال موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس ليس فيها يقول ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توثون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب قال فهذه تحمل معاني عظيمة والأولى أيضا تحمل معاني عظيم وآية الدين أيضا تحمل معاني عظيم قال هذه يعني آية آل عمران فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب ليست كآية الدين مثلا مع أن آية الدين أطول منها فإذا قال الشيخ كذلك يتفاضل من حيث التأثير من حيث التأثير قال والقوة في الأسلوب من حيث التأثير يكفي هذا فإذا يتفاضل القرآن أو لا يتفاضل تقول أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل لأنه جميعه من عند الله رب العالمين فلا يتفاضل كله كلام الله نقول في الأحكام سمعنا وأطعنا ونقول في الأخبار سمعنا وصدقنا في جميع القرآن العظيم لا يتطابل وأما من حيث ما دلت عليه الآيات فإنه يتفاضل فسورة الإخلاص من حيث الموضوع ليست كصورة المسد من حيث ما دلت عليه لأن الموضوع يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يتعلق بالتوحيد في صورة الإخلاص، والموضوع في صورة المسد هو ما يكون من عاطفة المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول ما وصف به نفسه تعالى في عظم آيات في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى بأنه منفرد بالألوه وذلك من قوله تعالى لا إله إلا هو هذا كما ترى نفي وإثبات والنفي والإثبات طريقة النفي والإثبات تفيد الحصر وهي من أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات من أقوى صيغ الحصر لا إله إلا هو نفي وإثبات فيفيد ذلك بأنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى لا إله حقه إلا الله تبارك وتعالى فهو منفرد بالألوهية سبحانه وتعالى هذه جملة تفيد الحصف لا إله إلا هو وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحص وقوله الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي يعني الموصوف بالحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال وهي غير مسبوقة بعدم ولا ملتوقة بزوال ولا فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه لأن الحي سوى الله تبارك وتعالى وقد وصف الله تبارك وتعالى وأطلق على غيره هذا الوصف كما قال تعالى يخرج الحي من الميت الحي دون الله تبارك وتعالى حياته مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت يعتريها النقصان يعتريه الحي المرض وتعتريه العلة ويعتريه العاجز وأما حياة الله تبارك وتعالى فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه الحي من أسماء الله وقد تطلق على غير الله تبارك وتعالى فما قال تعالى يخرج الحي من الميت ولكن ليس الحي كالحي ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى الحي القيوم على وزن تيعول القيوم وهذه من صيغ المبالغة وهي مأخوذة من القيام ومعنى القيوم أي أنه القائم بنته وقيامه بنفسه يستلزم استغنائه عن كل شيء. لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرهما. وغيره لا يقوم بنفس بل هو محتاج إليه. تبارك وتعال في الإيجاد والإعداد والإمداد. فغيره محتاج إليه في إيجاده وإعداده وإمداده في الإيجاد والإعداد والإمداد. غيره محتاج إليه. هو لا يحتاج إلى قيوم قائم بنفس. لا يحتاج غيره يحتاجه جميع خلقه صمد يطعم ولا يطعم فلا يحتاج أكلا ولا شربا ولا غيرهما غيره لا يقوم بنفسه بل محتاج إلى الله تبارك وتعالى في إيجاده وإعداده وإمداده ومن معنى القيوم أيضا أنه قائم على مصالح غيره قائم على غيره لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وهو تعالى قائم على غيره المقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك فالمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره فمعنى القيوم ويصيغة مبالغة من القيام أنه قائم بنفسه قائم على غيره وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به وقائم بنفسه غيره قائم به غيره قائم به وهو تبارك وتعالى قائم على غيره فغيره قائم به وهو تعالى قائم بنفسه ويقوم به غيره سبحانه قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو كمل كامل الصفات وكامل الملك والأفعاد هذان الإسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني الحج القيوم هما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. من أي الكمال الذاتي في قوله الحي كامل الحياة حياته كمال الحياة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه غير مسبوقة بالعدم ولا ملحوقة بالفناء فهذا كمال ذاتي والكمال السلطاني في قوله القيوم لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء هذا كمال سلطاني يؤخذ من القيوم كما أن الكمال الذاتي يؤخذ من الحي هذان الإسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني وهذان الإسمان هما الاسم الأعظم الذي اذا دعي الله به اجاب واذا سئل به الآطاء قال الصيف الشارح رحمه الله ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسن بهما فيقول يا حي يا قيوم أخرج الحاكم في المستدرك وصححة عن ابن مسعود وابن السني كذلك أخرج في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيب ورواه الترمذي بنحوه وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وقد ورد في معنى ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في قوله هذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب من أي من أين أتى بهذا الكلام أنه لسم الأعظم ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به آتى وهو حديث صحيح لغيره وقد عين بعض رواة الحديث السور الثلاث بأنها البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذلك في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم قال الشيخ الشارح مشيرا إلى ذلك والحديث الذي ورد فيه تعين تلك المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى وقد اشتركت في هذين الوصفين الحي القيوم حديث صحيح لغيره فاستقام كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقام عليه وعلى صحة ما قال الشارح الدليل وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع هذا أحدها يعني في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أذان الإسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني فالذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذه جملة أخرى في أعظم آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذه الآية آذان الإسمان العظيمان الذين ورد الحديث الصحيح لغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيينهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا حسنا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر فشق عليه وصعب عليه قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آذان الإسمان هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوساط أصلا عنهما ببيان، لأنهما قد جمعا الكمال الذاتية والكمال السلطانية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام النبيين وإخوانه من المرسلين أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم